الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, هذه لكم هذه في إ ش ا ر ا ت امتدادا ل أ ن ف ل و ن ز ا النفوس سأتحدث عن خلق هو ملازم للنفوس المريضة والطبائع العليلة قادح في الرجوله ومذهب للمروءه لا يليق بالمكارم والكرام ولا يشبه الرجال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 الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل والله ا ل آ ي ة دي ع ج ي ب ة الذين يبخلون دائره و ي أ م ر و ن الناس بالبخل د ي ل ي ا أ خ ي اتمالك يعني د ا ئ ر ق م ة في السوء ب أ ن ف ل و ن ز ا خ ط ي ر ة إ ل ى أ ب ع د الحدود الذين يبخلون و ي أ م ر و ن الناس بالبخل ويكتمون ما آ ت ا ه م الله من فضله وهذا فيه تنبيه على البخل بالمال وبالعلم وبكل خير فالبخل المنع من ماله والشح بمال غيره كما جاءت ا ل آ ي ة الذين يبخلون و ه ي أ م ر نظم ا ل ب خ ل هذا شحيح ومن يوق شح نفسه ف أ و ل ئ ك هم المفلحون لذلك ا ل ك ف و ي رحمه الله ق البخل ا ل المنع والشح ا ل ح ا ل ة ا ل ن ف س ي ة التي تدفعك للمنع و أ س و أ البخل البخل على النفس يعني بالدارجه ازولق ر ي ط ة حتى على ا ل ر و ح و ر أ ي ك م شنو على ا ل روحه واحده كده في نوع من الناس ل د ر ج ة دي و أ ع ل ى الكرم أ ن تعطي مع ا ل ح ا ج ة وهذا إ ي ث ا ر و أ س و أ البخل أ ن تبخل على نفسك يقول تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آ ت ا ه م الله من فضله هو خيرا لهم ب ل ه و شر ل ه م س ي ط و ق و ن م ا ب خ ل و ا ن ه ي و م ا ل ق ي ا م ة ش و ف ا ل ه يقولون انهم ي ف و ل ل ن ه م ي ر ا ث ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ي ا و ل و ن ا م و ا ل ل و ن انهم يقولون انهم يقولون ا ن ه ي ق و ن ا ن خ يقولون انهم يقولون ن ه م ي ق ل و ن ه م يقولون انهم ي ق و ل انهم ي و ل ا ن ه و ل ى و ا ل ه خ ر ة ك ل ش ن انهم يقولون انهم يقولون ا ن ه يقولون ا م ي ل ا ي ن ب غ ي أ ن ت ت ع ل ق ب ه ي ا و ل و ن ا م كان جربنا ولكن الذي يقول ن ا ن ا ا س ب لك ب خ ل و ي ت م و ن ان أتاهم الله م فضله و ع ت د ن ا ا ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب ا م ه ي ن و ا ل ذ يقول ن ن ف ن أ م و ا ه م لك ان ولا الله ولا ل ا ب يملكه و ا آ خ ر وما ي و ن الشيطان قرينا قرينا فساء ويوم م ا ا ذ ع ل ه ل آ ن و ا ب ا ل ل ه و ا ل ل ي و م ا آ خ ر و أ ن ف ق و ا مما الله رزقهم و ك ا ن الله به م ع ل ي م ا يا السلام وأما واستغنى من بخل、واستخنى. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى اعوذ بالله ما البخل ده البخل ده كعب ان يسالكموها فيعثكم تبخلوا ويخرج اضغانكم أ ص ل ا البخل مرتبط بحاله نفسيه مرضيه كما اسلفت في المقدمه هي نفس مريضه وهو طبع عبي لا يليق به الا كذا ام البنين بن ت عبد العزيز ا بن مروان أ خ ت عمر بن عبد العزيز كانت عندها م ق و ل ة ج م ي ل ة و ل ط ي ف ة تقولها تقول لو كان البخل قميصا ما لبسته ولو كان طريقا ما سلكته ومهمر كان يكفي ما لبسته ا طريقا ن سلكته يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاد منه استعاده من البخل والجبن ومن غلبه ن الرجال ا ا ل الجبل بخل برضو البخل بالنفس جبل والبخل بالمال بخل حقول د ي دين الجنة وقهر ا ده شايفينه ده يدخل النار يدخل الجنة ويمنع الروس ا ل أ ل ل ا ا ن خمسة فذكر ا ل ي الذي ز ب ر له يعني م ا عنده شدة الذين ي م ف ي ك م تبعا دائما تابعا ل ن ا س لا ي ت ب ع و ن أ ه ل ا و لا ماله و ذكر ا ل ب خ ل و ا ل ك ذ ب ة و الشنذير الشنذير ده الفحاش أ و اللفظ سيء ا ل ب خ ل والكذب بدخل و سنغال اهل النار خ م س ة ذكر منهم البخيل و ا ل ك ذ ب و لما خلق الله ج ن ة عدن خلق فيها م ا ل ا عين ر أ ت و لا أ ذ ن سمعت و لا خطر على ق ل ب بشر قال لها تكلمي قالت قد أ ف ل ح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم علاغوي معرضون والذين هم ا ل آ ي ه أ و ل ما خلق الجنه قالت الكلام ذا قال لها شنو وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ما يقولشن ي والله شن ي س هكذا رسول الله كان ب يقول شرنا في الرجل شح ه ا ل ع وجبن خالئ جبن خالئ قلبه يطخلع ب س ر ع ة وشح ه ا ل ع بجبل البخر ش ن ما ه ل ع يوجد ق م ا ك ف ي ن ا ويد ما عندنا الناس بالناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أ و ق ا ت وساعات و أ ف ض ل الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس غايات واذكر ف ض ي ل ة صنع الله إ ذ جعلت إ ل ي ك ل ا ل ك ع ن د ا ل ن ا س ح ا ج ا ت ي لك ان ي ك ن ك ان ي ن ا ل م ع ر و ف م ك ان ي ت و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ا ت ق ك و ن لك ان يكون لك ان يكون لك ان و ن لك ان ي و ن ل ان يكون لك ان يكون ا س أ م و ا ت ه طيب ص و ر ا ل ب خ ل ه ل ف ي ب خ ل و ل ا م ا ف ي ص و ر ا ل ب خ ل ا ل م ج ت م ع ي ة ي ع ن ل ان ي ك ل ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ا ل ي ك لك ان ي ك و لك ي ك و لك ان و ن لك ان و ن لك ان ي ك و ل ان يكون ل ان ي ن لك ان ي ك ل ب ا ل س ل ا م و ا فينا ح د يجي مرة س ل ا الله ما ا م يدلون ر ك ب ع ر ب ي يجي ي ما ش و ف و ن س ل ا ا م ل ل ه م ان ي ي ل و ن السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته فارغه ج عشان حتى تلك ا ل ح س ن ة فارغه ج عشان بدفعوا غ ر ا م ة بدفعوا كوسل في ه ا د م غ ة ياخي زول سلام الله بدل ي الناس ا ل ب خ ي ر و م ن ذكرت ع ن د ه و ل م ي ص ل ي ع ل لك ان يقول لك ا ق و ل لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ن ي و ل لك ان يقول لك ا يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول ل م ن يقول ا يقول لك ان ي ق ل لك ان يقول لك ان ي ق ل لك ان يقول لك ان ي ق و ك ان يقول لك ان يقول لك ان يقول لك ل لك ان ي ق ل ل ا ق و ل لك ان يقول لك ا يقول ل ن ي ق ل لك ان ق و ل لك ان ي ق و ان ي ق ل لك ان ي ق ل ل ا يقول لك ان يقول لك ا يقول ل ن ي ق ل ان يقول لك ا يقول ان ي ق ان يقول لك ا يقول لك ان يقول لك ان ي ل ت ح ت ن وقد آ ذ ا ن ي وشق علي مكان و عذقه ف أ ر س ل نفسه ل ص ح ب ه ا ل ن خ ل ة فقال له عذقك الذي في ح ا ئ ق فلان هبه لي أ د ل ل ه قال لا قال فبعني طيب اشتري منك فبيعنيه ب ع ذ ق في ا ل ج ن ة قال لا قال ما ر أ ي ت أ ب خ ل منك إ ل ا الذي ي ب خ ل ه السلام فده البخل ب ا ل أ خ ل ا ق و ل ي ن ا الكلام نطلق علي ك ا ما كل س تدل خ مجدد دخيل الدرجة عليه ة ا ب ب خ ل على أهل ل ا ت و د يسمى عندنا ج ل د ة ت ع ر ف و ا م ج ر د د ة ر س ي دمر ل م س ة ا ل ب خ ل في ا ل م و ا ق ف والمناسبات الناس ب ي ع م ل و ا شيري بيعونوا بعض ما د خ ل ي د في ج ي ب ن ه ا ئ ي ولا يطلق البخل على الضيف لدينا سته بعض الناس لا يستطيع أ ن ي أ ك ل وحده أ ب د ا لا يوجد ناس مضاد ل البخل يوجد على الضيف من أ س و أ أ ن و ا ع البخل يا أ خ ي قوم إ ذ ا نبح الكلب ضيفهم قالوا ل أ م ه م ب و ل ي على النار شبه ولن تبوئ لهم خ ش ي ة أ ن ت ب و د ه به ولن تبوئ لهم إ ل ا بمقداره البخل في إ ن ف ا ق المال في عمل الخير عموما سلام اللهم ارسلنا اللهم ارسلنا ا ل أ ص م ع ي س ل ع ا اللهم ا ر ت ت ك ل م ع ن و ا ح ق اللهم صغر ف ارسلنا ل ل ه م ارسلنا اللهم ارسلنا ا ل إ ذ ارسلنا أ ى ا ل أ ه م ارسلنا اللهم ارسلنا اللهم ارسلنا اللهم ا ر س ل ا ا اللهم ارسلنا اللهم ارسلنا اللهم ارسلنا ا س ل ه م ا ر س ن ولكن ا ا ل يقول ي لك ا ان ن يكون بخيرا ولا ا ولا ج هناك انفلوزا نفوس ب ويقول لك انفلوزا حلقاتي يكون م حلقة هناك انفلوزا ن في المانيا اترككم في ح ا ر ة ع ا ت ي و س ل ا م ع ل ي ك